وَهُوَ الذي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيها زوجين اثنين يغشي الليل وشل الليل انهاه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون